Kan nasi umma itu wajidah, fbaghath Allah nabiin, mubashirin, wa muzhirin, wa anzal 119. ومعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت هم البينات بغيًا بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما ختلفوا فيه من الحق بإذنه. وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ